now uh news news بين نوبا وبين نوبا في من يضر راهم والصادق بالله شهيدا <تصفيق> <تصفيق> Craig xa اللَّهِ vi والفاضل عليك عزيزا ما فاضي لا عليك عزيزا ما فاضي ما فاضي ما فاضي oh الحمد لله الله أكبر الله أرسل رسوله الغودة الغودة الله الله, الله يسير Yaya Atil Hufay. Yes. Yaya Atil Hufay. Yaya Atil Hufay. Vahva Atman. يا الله مو الله ما عنكش يا مو الله, مو الله. برسول الله برسول روح ما محمد رسول الله الذي لا نahu أشد I uh. نیمید <تصفيق> It's <laughs> واقف و باشر و الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 كده يا حاج <تصفيح> <تصفيق> يا عم الله يرحمك الله ربنا ربنا الله اكبر يا عم يا سلام ايه المد Amen. Amen. رب عصب تلدعي في السموالي وأهل Bom ba ba ba ba ba ba ba ba والفكشان وطريقا والفكشان وطريقا لتحضر المهيد <تصفيق> to bo